طيب قال رحمه الله قوله تعالى وما جعله الله الا بشره لكم ول تطمئن قلوبكم به ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم ان يقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وهذه آيات ثلاثة آيات عظيمة جدا وما جعله الله الإمداد أو التسويم أو الإنزال إلا بشرة وتبشير وطمأنينة لأنفسكم هذا الإمداد الذي تقدم ذكره أن يمدكم ربكم بخمسة آلاف إلى آخر الآية أو بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ثم وعدهم بأكثر من ذلك هذا الإمداد الذي وعدكم الله سبحانه وتعالى وأمدكم به في بدر لأن بعضهم يقول هذه الآية في بدر وما جعله الله إلا بشرى لكم منهم من يقول هذه الآية في بدر فعلى هذا الإمداد حاصل فأمدهم الله سبحانه وتعالى بملائكة يقاتلون معهم على القول بأن في بدر هذا الامداد ما جعله الله إلا بشرى وليس هو سبب النصر وليس النصر من قبل هذا الامداد وإنما النصر من عند الله سبحانه وتعالى ومن النصر إلا من عند الله وهذا الامداد إنما هو بشرى وطمأنينة حتى لا يحصن جزع منكم وخوف منكم من هؤلاء العدال الذين هم أكثر عددا وعددا منكم فهذا الامداد لتطمئنه أن النصر حاصل وأن النصر بإذن الله قادم لكم فتحصل طمأنينة في النفوس والجيش إذا طمأننا أقدم وإذا حصل له خوف وجزع ربما يتأخروا ويهزم, ويهزم لكن إذا وجد أسباب طمأنينة يكون عدده جيد مع توكلهم على الله وإعتمادهم على الله كذا أيضا العدد موجودة قد أعده قد أعده تحصل له شيء من طمأنان لكن إذا كان فيه شيء من الضعف في عدده وعدده ربما يحصل خوف عن بعض أفراد الجيش فيهزم الجيش من قبل هؤلاء الذين خافوا نقلة العدد والعدد والله سبحانه وتعالى مدهم بعدد كبير جدا لتحصل الطمأنين وأن النصر بإذن الله حنيفهم فمنهم من قال الضمير يعود على الإمداد وما جعله أي الإمداد الله إلا بشر لكم ومنهم من قال التسويم وما جعله أي التسويم هذه العلامات التي ترونها إلا بشر لكم ومنهم من قال الإنزال هذا الانزال ما جعله إلا بشر لكم فهذه أقوال في عود الضمير على أي شيء يعود ورجح صاحب الكشاف الأول أن الإمداد يعود أو أن الضمير يعود عن الإمداد وما جعله الله هذا الإمداد إلا بشر لكم أي بشارة تؤمننه والبشارة غالبا تكون تكونه الخير تقيب أنفسكم ثم لفت النظر إلى أمر مهم جدا يغفل عنه كثير من الجيوش سواء كانت جيوش أهل الإسلام أو غير ذلك وما النصر إلا من عند الله فهذا يجب أن يعتقد يقينا أن النصر ليس بعدد ولا كذلك بعدد لا من جهة, الفلاني لا من جهة الفلانية ولا من الأخرى النصر وإنما النصر من عند الله سبحانه وتعالى فليس بكثرة مقاتلة ولا بوجود عدّة والغرض من ذلك أنهم يتوكّلون على الله جل وعلا ويعتمدون على الله سبحانه وتعالى ولا يعظمون الأسباب لا يعظمون الأسباب ويرون أن النصر إنما هو من جهة العدد والعدد هذا والعياذ بالله سبب هزيمة وليس بسبب نصر فالغرض من هذا أو هذه الإشارة ومن نصر إلا من عند الله أن الإنسان يعتقد أن النصر ليس من عند غيره وإنما يتمحض من عند الله سبحانه وتعالى فليس بكثرة مقاتلة ولا بكثرة عدد ينتصرون وهو أشعر بهذا إلى أنهم يتوكلون على الله سبحانه وتعالى في معاركهم فليس من جهة الملائكة النصر أبدا الذين يعني حصل بهم إمداد وهم جهتهم وفيه تنبيه أيضا من الله سبحانه وتعالى على أن شخص كما قال بعضهم يعرض عن الأسباب ومعنى عرض عن الأسباب أي أنه لا يعظمها كثيرا لا يعظمها كثيرا فهي أسباب من الأسباب أسباب من أسباب فقد يوجد السبب ويتخلف المسبب يوجد السبب فيبدو ما يبدون في الإعداد لهذه الحرب فيبدون أفراداً يعني قصني يعدون أفراداً و يعدون كذلك عدداً وتحصل هزيمة وهذه أسباب النصر أسباب النصر وأسباب الثبات هذه الأشياء أمام الأعداء وأيضا كذلك إدخال الرعب في الأعداء أن يوجد العدد كبير، وكذلك توجد العدد ولكن هذا لا يكون به النصر ولا يتمحر به النصر يعني لا يكون لمن هذه الجهة فقال بعضه فيه التنبيه على الإعراض عن الأسباب والإغبال على مسببها وليس معنى الإعراض عن الأسباب أن الشخص لا يعمل بالسبب فإن إعراض عن الأسباب تماما وعدم العمل بالأسباب تماما فهذا ليس من دين الله وهذا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى فإن الله قرن التوكل بالأسباب لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو سبب خماصا وتعود بطانا فامشوا في مناكبها فهذا سبب من الأسباب فليجوا تعطيل الأسباب وإنما هذا منهج الصوفية في الأسباب وأنه ما ينبغل الشخص أن يعمل بسبب لأن هذا ينافي التوكل، وإنما الرزق على الله ولا تعمل من بشيء من الأسباب. هذا ليس منهج المسلمين ولا منهج أهل السنة والجماعة وإنما منهج هؤلاء الغلاة والمنحرفين الذين عطلوا الأسباب تماما من الممتدعة الصوفية ومن غيرهم أيضا كذلك فعلى هذا هذه الآية فيها إشارة إلى ما سمعناه. من أن شخص لا يعتمد على السبب في حروبه وإنما يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويعتمد على مسبب الأسباب ولا يعتمد على هذه الأسباب وهذا الخديلة التي في جيوش الإسلام إنما هي بسبب عدم الاعتماد على الله وعدم التوكل وبعض التوكل عند كثير منهم على الله جل وعلا فحصلت الهزائم لجيوشهم، وحصلت الخديلة لهذه الجوش فهذه آية عظيمة وما جعله الله إلا بشرة لكم هذا الإمداد ما هُل بشرة وبشار وتؤمنين لكم ولتطمئن قلوبكم به ولهذا الغرض ولهذه العلل ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ثم قال ليقطع طرفا أي طائفة منها هؤلاء الكافرين مجرمين ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يقبضهم في خائبين فالله سبحانه وتعالى جعل ذلك ليقطع طائفا من أولئك الفجرة الذين أرادوا استئصال الإسلام وفعلا في بدر حصل ما حصل من الهزيم العظيم لهم فإنهم قتل منهم سبعون وأسر منهم سبعون إن كانت هذه الآيات في بدر فإن الله سبحانه وتعالى قطع طرفا من المشركين ومن صناديد المشركين ومن مقاتلاتهم أسراتهم قطعهم الله سبحانه وتعالى وقتلوا والطرف الآخر أسروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين لا يظفرون بشيء فهم جاءوا لاستئصال الإسلام وأهل الإسلام فرجعوا خائبين فلم يظفروا بشيء من غزوة بدر قال رحمه الله قوله تعالى وما جعله الله يعني الوعد يعني هذا الوعد والمدد هذا القول الذي أشرنا له الأقوال هذا الوعد والمدد وقيل التسويم وقيل الإنزال وما جعله الله يعني هذا الوعد والمدد إلا مشرى لكم بشارة والبشارة الأصل فيها تكون في عيش في الخير أحسنت فهل تستعمل في الشر تستعمل في الشر أحسنت فبشرهم بعذاب أليم وأما ابن عربي رحمه الله فيرى أنه ما استعمل إلا في الخير يرى أنها ليس عمل إلا بالخير وهذه الآيات مؤولة وإنما قال الله فبشرهم بعذاب أليم لأنهم كانوا يتوقعون بشارة وخير لهم وخير لهم فباعتبار توقعهم سمى هذا بشارة سمى هذا بشارة لأنهم كانوا يتوقعون بشارة وخير يحصل لهم مسرة تحصل لهم فقال الله فبشرهم بعذاب أليم باعتبار ما كانوا يتوقعون أنهم أهل الجنة وأنهم كذا وكذا فبشرهم الله بهذا العذاب الأليم ومنه من يقول الغالب أن تكون في الخير ويندر فيها ويقل فيها استعمالها في غير الخير ومنها هذه الآية وأما النذارة ما هو الفرق بين البشارة والنذارة النذارة لا تكون هناك شرط نمنذرهم النار النذارة لا تكون هناك شرط وأما البشارة فهي تكون في الخير والنذارة عكسها النذار عكسها بشيرا ونذيرا وبشر المؤمنين ومنذر هؤلاء قال إن بشرى لكم أي بشارة لتستبشروا به ولتطمئن ولتسكن ولتطمئن أي ولتسكن قلوبكم به فلا تجزعوا من كثرة عدوكم وقلة عددكم سبحان الله وهذا يا أخوان إذا علمت حتى أنت إذا علمت أن أناسا سيناصرونك وأن أناسا سيعينونك يحصل لك شيء من طمأنينة وتفرح ولا شك لكن انتبه تغفل عن قول الله ومن نصر إلا من عند الله انتبه من هذه الغافلة هذه تضر فتركن إلى هذا السبب والله نبهنا على هذا الأمر هذا ما هو اللبشار الذي يحصل لكم لكن انتبه من الغافلة عن هذا قال ولتطمئن ولتسكن قلوبكم به فلا تجذعوا من كثرة عدوكم وقلة عددكم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم يعني لا تحيلوا بالنصر على الملائكة والجند انتبهوا تحيلوا تقول انتصرنا بالملائكة انتصرنا بهؤلاء الجند انتبهوا هذا إنما هو سبب من الأسباب وليس هو مادة النصر هذا وإنما مادة النصر الاعتماد على الله والتوكل على الله جل وعلا هذه لفة جميلة جدا في هذه الآية يعني لا تحيلوا بالنصر عن الملائكة والجند فإن النصر من الله تعالى فاستعينوا به وتوكلوا عليه لأن العزة والحكم له قوله تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا يقولوا لقد نصركم الله ببدر ليقطع طرفا أي لكي يهلك طائفة لكي يهلك طائفة من الذين كفروا طرفا طائفة احفظ هذا المعنى ليقطع طرفا طائفة وفعلا قطع الله طائفة من المجرمين كافرين مشركين في بدر أي لكي يهلك طائفة من الذين كفروا وقال السدي معناه يهدم ركنا من أركان الشرك بالقتل والأسري وهدمه خدمت أركانهم سبعون من سراتهم وساداتهم يقتلون وسبعون آخرون يحصل لهم أسر وإهانة وذل وقال السدي معناه ليهدم ركنا من أركان الشرك بالقتل والأسري فقتل من قاداتهم وساداتهم يوم بدل سبعون وأسر سبعون ومن حمل الآية على حرب أحد فقد قتل منهم يومئذ ستة عشرة في بداية الأمر كان النصر لأهل الإسلام ثم حصل ما حصل قدر الله ما شافعه بسبب مخالفة فمن حمل الآية على بدر فهي كذلك أيضا ممكن فيكون قتل الله منهم في أول الأمر ستة عشرة في أول المعرفة ثم حصل ما حصل بعدها وكان النصر لأهل الإسلام في أولها ومن حمل الآية على حرب أحد فقد قتل منهم يومئذ ستة عشرة وكانت النصرة و النصرة للمسلمين حتى خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم منقلب عليهم وهذا من أعظم أضرار الهزائم والدل والإهانة وتسلط العداء خالفات شرعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما أصاب الأمة من ذل وخزي وتسلط إلا بسبب هذا ولنا عبرة في أحد مع أنه ليس تسلط مطلقا وإنما لحظة يعني فترة في تلك المعركة حصل لهم ما حصل من تسلط عليهم من قبل هؤلاء الفجرة ثم كشف الله سبحانه وتعالى ما بهم ونصرهم وأعزهم وفتحهم مكة وأذلوا المشركين المشركين بفضل الله فلا يتسلط أبدا أعداء الله على أصحاب رسول الله تسلطا مطلقا مستمرا أبدا ولا حصل هذا حتى على أهل الإسلام من حيث هو ما يتسلطون عليهم تسلط مطلق يدال علينا ويدال عليهم لكن الهزائم التي تحصل لنا بسبب هذا، بسبب المعاصي. قالوا كانت مصرة المسلمين حتى خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فانقلب عليهم أو يكبتهم. قال الخلفي يهزمهم يهزمهم. هذا معنى من المعاني. ذكر من جزء نحو سبعة معاني. أبون سبعة وثمانية. معاني لقوله أو يكبتهم. فمنها هالا وما قال أو يكبتهم قال الكلبي مسموه كلبي مسموه أريد ولدا صغيرا عبد الله ما عنده جواب ولا لرفع والسماعيل كذلك ما عنده جواب إلا لرفع وأنت مسموه صالح ما في جواب. نعم هات محمد بن السائب أحسنت أكتبه دائما أمر معكم التفسير هذا محمد بن السائب كذاب، وله ولد أكذب منه شام وهكذا أيضا شد رفضا منه قال الكلبي يهزمهم وقال يمان يصرعهم يصرعهم لوجوههم يمان هذا بن رباب بنفس هذا وقلنا الاخوان انظرون ترجمته كانه غمز بانه خارجي ففيهم حصل انه كانه متلبس ببدعة هذا يمان على حسب ما علي في ذهني لنا يمان هذا كأنه تلبس بشيء من البدعه وقال يمان يمان منصرف وممنوع من الصرف عند من يا يمان مش حد اسمه هنا عندك منصرف نعم أحسنت لماذا منصرف نعم نعم قبل ألف النون حرفان وما كان قبل ألف النون فيه حرفان غير مضعفين يصرف يصرف يمان سنان يمان سنان أبان أبان فيه وجهان ذكروا عن العرب أبان لكن سنان ويمان هذا مهلا صرف يمان فقبل الآلف والنون حرفان يصرف وقال يمان يصرعهم لوجوههم قال السدي يلعنهم سيكون تفسير للمنصوب يلعنهم أو يخبتهم يلعنهم يصرعهم لوجوههم قال السدي يلعنهم كم قول الآن يا كم قولن قول الكلبي ويمان والسدي ثلاثة أقول الآن وقال أبو عبيدة يهلكهم، وقيل يحزنهم، وقيل يحزنهم خمسة أقوالنا، والمكبوت الحزين، وقيل أصله يكبد يكبدهم، وهذا عندنا يستعمل قال كبتهم، أي أصابته بالحزن وبما يرضى كبتهم، هذا لفظة استعمل أو يكبدهم أي يكبدهم وقيل أصله يكبدهم أي يصيب أي يصيب الحزن أي يصيب الحزن والغيضة الحزن والغيض أكبدهم أي يصيب الحزن والغيض أكبدهم والتاء والدال تعاقبان نعم أصل يكبدهم يكبدهم والتاء والدال تعاقبان فأصله يكبدهم ثم أبدلت من الدال تاء فقيل يكبتهم وهذا موجود في نغة العرب مثل السين والصاد يقال استراط وصراط وهكذا أيضا مع الزاي تعاقب صاد. يقال زراط ولكن ما يصلح القراءة بزراط الذين خطأ أما صراط كأنها قراءتان والله أعلم استراط وصراط وأما زائف ما يليق. وقد قرأ بعض إخواننا في دماج مر بهذا بعض الاندونسيين كأنها عندهم أو شيء زراطة الذين لكن هذا لا يصلح ولا سيما عند العوام إذا لم تثبت قراءة سبعية فلا يصلح القراءة بها من أصلها وإن ثبت القراءة سبعية فلا يقرأ بها الشخص لما يحصل ربما من المفسدة لما يحصل من المفسدة بهذا الشيء وقال قد حره القرآن فينظر هذه القراءة هل هي سبعية عند القراء أم غير سبعية أه؟ سبعية بالزاي يقول أخونا سبعية لكن ينظر الشخص المصلح والمسل في ذلك فلا يغرى بها أمام العوام ربما ما يفهمون هذا الشيء لكن صراط وصراط سهلة عنهم صراط بالسين وصراط واضحة سهلة لكن تأتي بالزاي وهي سبعية غرى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذه القراءات كلها التي هي سبعية قرأت بها النبي عليه الصلاة والسلام قطعاً لأنها قراءة توقيفية القراءة توقيفية لا يجوز لأحد أن يشاهد من قراءة على حسب اللغة العربية على حسب اللغة العربية وتناوب الحروف لا ذلك لا يجوز هذا بالجميع القراءات السبعية توقيفية عن النبي عليه الصلاة والسلام بل العشرية. قال كما يقال سبت رأسه وسبده إذا حلقه سبت سبدا فالتاء والدال يتناوبان ويتعاقبان يقال سبت رأسه حلقه ويقال سبت رأسه أيضا حلقه كما يقال سبت رأسه وسبده إذا حلقه وقيل يتبتهم بالخيبة وقيل يتبتهم بالخيبة قال قوله تعالى فينقلب خائبين لم ينالوا شيئا مما كانوا يرجون من الضفر بكم رجعوا خائبين هكذا أهل الباطن لن يضروكم إلا أذا أما أن ينالوا منكم أعظم ما يريدونه الكفر بالله سبحانه وتعالى من أهل الإيمان والاستقامة هذا بعيد هذا يكبتون من وأما الضرر إلى أخذ ذلك هذا يحصل أما الرجوع الانقلاب عن الدين سخطة فهذا يأس منه الكفار في جانب الصحابة في جانب الصحابة أبداً. كما قال فرقني أبي سفيان أيرتد أحدهم سخطة لدينه قال لا قال وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب ما في حد يترك الدين أبدا وقد تغلغل الإيمان في قلبه هذا بعيدا يترك دين الله جل وعلا وإنما هؤلاء الذين هم عندهم شقوق في دينهم وربما يأتيه من يأتيه بل ربما يغلبه الدرهم والدينار يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا وكافرا يمسي مؤمنا ويصبحه كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا في بعض الروايات قليل هذا صاحب دنيا فتجد سريع الانغلاب أما المستقيم الذي يعرف دين الله ويعرف الله سبحانه وتعالى بصفاته وأسمائه وأفعاله هذا يصعب أن يرتد عن دين الله جل وعلا ولسيما إذا تعلق قلبه بالله جل وعلا يصعب جدا أما يصدر منه معصية أو كذا هم هو معصوم أما ارتداد والمعصي الكبرى والشرك هذا يكون بعيدا عنه لحماية الله سبحانه وتعالى والله وليه وما كما تقدم في الآية أن الله سبحانه وتعالى حمى قبيلتين كادت أن ترجع مع من رجع في غزة أحد فحاماهم الله سبحانه وتعالى وختم الآية بقوله والله وليهما هذا سبب الحماية عن الرجوع والتكام هذه الكبيرة من الكبائر والله يدافع عن الأولياء وما يخذلهم أبدا الله لا يخذ الأولياء لا تقتضي حكمة الله هذه في حكمة الله سبحانه وتعالى الله لا يخذ الأولياء فالحاصل هؤلاء بفجرة انقلبوا خائبين فيانقلبوا خائبين ففي إن انقلبوا خائبين وما نالوا شيئا وهم كانوا عازمين على هذا الغرض استئصال بقية الإسلام وإنها الإسلام تماما الحمد لله ما ظفروا بالذي يريدون بل رجعوا بالهزيمة يجرونها رجعوا يجرون أديان الهزيمة ونصر الله جنده وعز الله نبيه وحزبه سبحانه فهذه الآيتين أو هاتين الآيتين نكتب بهما إن شاء الله. قال رجل متزوج عنده أولاد وعنده بيت وأراد أن يتزوج الثانية واشترط عن الأولى أنه إذا مات لا, تور لا, لا تورث أو لا ترث من هذا البيت هذا الشراط في غير كتاب الله سبحانه وتعالى فالله قد فرض لها الميراث وجعل لها الميراث من قبل زوجها فما ينبغي ان يشترط مثل هذا الشرط الذي صادم كتاب الله جل وعلا وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط فما ينبغني مستقيم ولي أن اشترف على زوجة أنا سأتزوجك بس مالك شيء في البيت هذا إذا ميته فهذا ما يصح تترك الأمور لله سبحانه وتعالى فلا تحمل أوزارا معك وأنت راحل من هذه الدنيا تترك الأمور لله جل وعلا فهذا الاشتراف في غير محله. أنني إذا ميت مالك شيء بالميراث أو ما لك شيء في هذه الجهة المعينة من هذا البيت طال يجب إزالة الوسخ الذي تحت الأظافر إن كان فيه ضرر على الشخص فنعم لا ضرر ولا ضرار إن كان يتضرر الشخص إذا أكل من هذا الوسخ الذي تحت أظافره وليس من السنة أن يجعل أظافر على هذا الطول حتى يجتمع فيها هذا الأوساخ لأنه كلما طالت الأظافر اجتمع فيها الوساق، فإن هذا ليس سن الفطرة، لكن هذا الوساق الذي تحتها، إن تحقق أنه يضر بالشخص، يضر بالشخص، يجب إزالته. الحفاظ على الصحة من الأمور الخمسة الواجبات، يجب نحافظ على صحته على نفسه، فهو من الحفاظ على النفس. النفس. إن ربما يمرض ويموت ويتلف بسبب هذا الإهمال في صحته.